تعود على اللعب بولو جورج حطنا له واحدة ولكن خرجت لخارج الميدال وتأتي اللعبة لمصلحة لاعبة فريق ماضي طبعا من اتحاد من الماضية اتحاد يتحد وفرقة اتحاد متل يتعود اخر مبارتين بالدوري لم يستطع الاتحاد الفوز وكل الامام خطيرة روح الراشد روح الراشد قول الله الله زلزان زلزاله الاتحاد زلزل النصر بربعيه زلزال الاتحاد زلزل النصر بربعيه اتى ديمتري فانتصر الاتحاد عاد ديمتري فعادت روح الاتحاد الاتحاد غير في ليله غير في اخر جوله في اخر رمثيه الراشد يقلب الطاوله في وجه النصر الله يا الراشد الله يا الراشد من شكك في نجاح صفقه هذا اللاعب الان هو يرد عليهم الا